بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتن القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَقْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَأَبْكُرْ إِثْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واخبر على ما يقولون وهجرهم أجر جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجط الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا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 السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 وَقِيم الصَّلَةَ وَآةُ ذَكاتَ وَأَقَرضُ اللهَّه قَرَضًا حَسَنَا وَمَا تُ قَدّمُ لِأَ قُسكُم مِنْ قَرٍ تَجدوا عدَ اللهَّهِهُ خَيرَاء وَعظَّمَا أَجرر وَسْتَوفِ